غنني الحب الحب غنني الحب طه الحناء الحب واخلاصا وايمانا غنني الحب غنني الحب الحناء غنني الحب واخلاصا وايمانا غنني الحب والله ومنصدقا في القلب وتصديقا وبرهانا غنني غنني الحب غنني الحب أغني الحب إسلاما ينير سلاه دنيانا أغني الحب إنفاقا وأشد الحب إحسانا أغني الحب إسلاما ينير سلاه دنيانا وغنِ الحب إنفاقا واشد الحب ذحسانا وغنِ الحب الله لا سلاحا الله وقسطا وميزانا الله وصفحا عن اخي صدقا غدا في الفضل عدلا وغنِ الحب اغني الحب اغني الحب امحانا اغني الحب هذا الفناء اغني الحب واخلاصا وايمانا اغني الحب هو غنيل حب الحناء وغنيل حب الله صلوا ايمانا الله امر قد في القلب وتصديقا وبرهانا وغنني غنيل حب هو غنيل حب تذكره وموعظه وتبيانا غنيل حب تذكرة وموعظة وتبيانا اغنّ الحب تذكرة وموعظة وتبيانا اغنّ الحب تذكرة وموعظة وتبيانا اغنّ الحب أخلاقا وهديا غني الايمانا الحب الحناء عن الحب واخلاصا ايمانا اغني الحب اغني الحب الحناء عن الحب واخلاصا ايمانا اغني الحب والله ومن ارتضى في القلب وتصديقا وبرهانا اغني اغني الحب أغني الحب أغني الحب من قلبي الله لرب الكون مولانا الله خالقنا ورازقنا الله ومن بالفضل أحيانا أغني الحب من قلبي لرب الكون مولانا أغني ورزقنا الله من بالفضل احيانا وللمختار سيدنا رسول قد سما شانا غني الحب الحناء اغني الحب واخلاصا وايمانا اغني الحب غنني الحب الحناء غنني الحب الله وافلصا ايماننا غنني الحب الله وما رفض في القلب وتصديقا وبرهانا غنني غنني الحب أغني الحب بالحب وانضمع دحون طغان ودوحا طاب افنانى وأحيا, واحيا فيه قمر ينعم الروض طاب افنانى واحيا فيه قمر ينعم سل في حنايا مواتن فيه قرانا ان الحب ان الحب واخلاصا وايمانا بني الحب أغني اغني الحب اسعانا اغني الحب الله وذاك سباق نقائي ام انا اغني الله الله الحب الله ونورا فض في القلب وتصديقا وبرهانا اغني اغني الحب أغني الحب أغني اغني, أغني, أغني, أغني, أغني, أغني